بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد تهدي المراقبة الثقافية بإدارة مساجد حولي أطيب تحياتها للجمهور الكريم وتقدم هذا الشريط بعنوان يأجوج ومأجوج للشيخ الفاضل نواف القرمله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً فأهلاً وسهلاً بكم أيها الأحباب الكرام في هذه الأمسية الطيبة المباركة والله أسأل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعً مرحومًا وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرُّقًا معصومًا وأن يجعل فينا ولا من بيننا شقيًّا ولا محرُومًا يتواصل اللقاء بحمد الله تبارك وتعالى في مساء كل سبت لنتدارس وإياكم موضوع أشراط الساعة الصغرى والكبرى كما جاء ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد بدأنا الكلام بحمد الله تبارك وتعالى قبل أسابيع ماضية حول أشراط الساعة الكبرى وذكرنا في الأسبوع الماضي خروج أو نزول المسيح الدجال أو نزول المسيح ابن مريم عليه السلام وسوف نتبع الكلام إن شاء الله في هذه الأمسية عن علامة أخرى من علامات الساعة الكبرى لا تقل خطورةً وفتنةً على المؤمنين الموحدين من العلامات السابقة العلامة هي خروج يأجوج ومأجوج فأما عن تعريف هاتين الكلمتين يأجوج ومأجوج قيل إن يأجوج ومأجوج إسماني مشتقاني من كلمتين عربيتين قيل إن يأجوج مشتقة من أجَّت النار أجَّت النار أي إذا التهبت وقيل إن مأجوج مشتقة من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة وقيل إن كلمتي يأجوج ومأجوج أعجميتان يعني معربة وليست عربية فعلى هذا لا تكون يعني قد اشتقت من أسماء عربية على كل حال يأجوج ومأجوج هما رجال من بني آدم عليه السلام من البشر لقوله عليه الصلاة والسلام إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم وهذا الحديث رواه الحاكم وصحاحه وذلك خلافاً لبعض أهل العلم كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قال إن يأجوج ومأجوج هما من ولد آدم فقط وليسوا من أبناء حواء ومعلوم أن البشر كلهم من أولاد آدم وحواء قال بعضهم إلا يأجوج ومأجوج فإنهم من أولاد آدم دون حواء وذكروا في ذلك قصة قالوا إن آدم عليه السلام احتلم يوما من الأيام فخرج منيه فاختلق بتراب الأرض فخلق الله يأجوج ومأجوج من هذه النطفة ولكن الصحيح أن هذا ليس بصحيح لأنه مخالف لنص المصطفى عليه الصلاة والسلام فكما سمعتم قال عليه الصلاة والسلام إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم وكما لا يخفى عليكم في الحديث الصحيح الذي يخبر الله أو يأمر الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يأمر آدم فيقول يا آدم يناديه رب العزة سبحانه وتعالى فيقول آدم لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول الله سبحانه وتعالى أخرج بعث النار فيقول آدم وما بعث النار فيقول من كل ألف تسعة من كل ألف تسعمئة وتسعة وتسعين نفسا فعندها يشيب رؤوس الولدان من هول هذا الموقف العظيم فعندها تأتي البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن في كل ألف من البشر ينجو واحد إلى الجنة والبقية تسعمية في النار أعاذنا الله وإياكم من النار فبيّن الله سبحانه وتعالى أن هذا العدد تسعمية وتسعة وتسعين هم من يأجوج وما فاستدل بعض أهل العلمين على أن يأجوج ومأجوج هم من ذرية آدم كسائر البشر بل ذكر أحدهم أو بعضهم أنهم من ذرية يافث ابن نوح عليه السلام يافث وحام وسام هم الذين بعد أن أغرق الله تبارك وتعالى الأرض في الطوفان ونجى نوح عليه السلام ومن شاء الله من أهله معه ثم أخذت البشرية تتناسل من هذه الأبناء الثلاثة فقالوا إن يأجوج ومأجوج يرجعون إلى يافث ابن نوح عليه السلام أما عن صفاتهم فجاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أولئك الناس أذكر كعادتنا في هذا الدرس أن المقام لا يتسع لذكر الأحاديث ولكن انتقينا الأوصاف التي جاءت في هذه الأحاديث فهم رجال ليسوا نساء رجال صغار العيون ذلف الأنوف أي أنوفهم إيش فيهم طول أو عفوا ذلف الأنوف كأن أنوفهم أفطس قال عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة هذا الدرع الذي يحتمي به المحارب ماذا نسميه من ضربات الصيوف كيف يكون هذه المجان المطرقة شبه النبي صلى الله عليه وسلم وجوه هؤلاء القوم كالمجان المطرقة أي مستديرة إذن صغار العيون ذلف الأنوف وجوههم كالمجان للمطرقة أيضا جاء في وصفهم أنهم رجال أقوياء لا طاقة لأحد بقتالهم لا يستطيع أحد أن يقاتلهم كما سنبين إن شاء الله تعالى وقد جاءت في بعض الأحاديث وربما يتناقلها بعض الناس أوصافا ليأجوج ومأجوج منهم أنهم أجسامهم كالأرز شجرة عظيمة وأن قيل أنهم إذا ناموا يفترشون أحد آذانهم ويلتحفون بالأذن الأخرى وذكر بعضهم أن طولهم شبر أو شبرين ولكن الصحيح كل هذه الأوصاف ليست بصحيح لأن الأحاديث التي جاءت فيها كلها ضعيفة كما بين ذلك العلماء رحمهم الله إذن الأوصاف التي ثبتت هي ما ذكرتها لكم آنفة أما عن أدلة خروجهم فقد جاءت أدلة من الكتاب والسنة ونحن أي المسلمين لا يجوز لنا أن نثبت أمراً في الشرع إلا ما دل عليه الكتاب والسنة قال الله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حداب ينسلون واقترب الوعد الحق أي بخروجهم وبظهورهم على الناس يقترب الوعد الحق ألا وهي القيامة في ذلك الزمان وقال الله سبحانه وتعالى في قصة ذي القرنين المشهورة قالوا أي القرية المجاورة ليأجوج ومأجوج عندما عاثوا فيهم الفساد وكان ذو القرنين ملكاً عادلا صالحا يجول في الأرض يساعد عباد الله المؤمنين فاستجار به وطلبوا منه المساعدة هؤلاء الناس على يأجوج ومأجوج فقص الله تبارك وتعالى علينا حالهم قال سبحانه قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض الآية إذن يأجوج ومأجوج قد جاء ذكرهم في كتاب الله تبارك وتعالى وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فما جاء في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت أنه دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوماً من الأيام دخل عليها فزعاً خائفاً عليه الصلاة والسلام وهو يقول لها لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب قد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها يعني قال قد فتح اليوم هذا متى يقوله النبس صلى الله عليه وسلم قبل ألف ورمائة صلوات ربي وسلامه عليه قال قد فتح ليوم من ردم ذلك السور والسد المنيع الذي سنذكره إن شاء الله الآن الذي قام بوضعه ذو القرنين قال عليه الصلاة والسلام قد فتح ليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا فكان فزعا عليه الصلاة والسلام لأن في هذا إنذار على قرض قيام الساعة فقالت زينب رضي الله تعالى عنها يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون أتخاف علينا يا رسول وفينا الصالحون لأنها كانت تظن أن الله لا يهلك الناس إذا كان فيهم صالحون قالت أفنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وفي هذا موعظة عظيمة أن ما يقوله بعض الناس ويعتقده بعض الصالحين أنه يقول نفسي نفسي ويرى المنكرات يمنة ويسرة ويرى الناس غارقين في وحل المعصية والذنوب تبرج وغناء وحفلات ومجون وترك للصلاة ومبارزة لحدود الله تبارك وتعالى ومجاهرة بالمعاصي والذنوب واستهزاء بعباد الله ومع هذا يقول نفسي نفسي ليس عليك هداهم يستدل بقول الله تبارك وتعالى الشاهد أن هذا فهم خاطئ لأن العذاب إذا أتى من الله تبارك وتعالى فإنه سيعم الجميع لا يفرق بين أحد وآخر إلا إذا أدى الإنسان الذي عليه كما فعل الأنبياء والصالحون نوح وهود وصالح وشوعي إلى آخرهم صلوات الله وسلام عليه عندما أدوا ونصحوا وجاهدوا ومكثوا ودعوا إلى الله تبارك وتعالى ما استجاب قومهم وأنذروهم أنه سيأتي العذاب من الله ما استجابوا واستهزأوا فأنجى الله تبارك وتعالى المؤمنين وأهلك الظالمين ولكن إذا لم يقم الصالحون بواجبهم تجاه ربهم فإذا أتى العذاب فإنه سيعم الصالح والطالح لذلك قال نعم إذا كثر الخبث ما الذي يفعله يأجوج ومأجوج إذا خرجوه وصف ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في أحاديث نذكر هذه الأوصاف باختصار لعدم الإطالة ذكرنا في الدروس الماضية أنه إذا خرج المسيح الدجال ويعيث في الأرض الفساد فإن الله تبارك وتعالى ينزل المسيح ابن مريم صلوات الله وسلام عليه وهو الذي يقوم بقتل المسيح الدجال في هذه الأثناء يوحي الله تبارك وتعالى إلى المسيح عليه السلام الآن المسيح عليه السلام عيسى قد انتصر مع جند الله المؤمنين الذين يكونوا أتباعوا في ذلك الزمن على المسيح الدجال وأعوانه في هذه الأثناء إذا أراد الناس أن يرجعوا وأن يعودوا إلى ديارهم لأنهم كانوا في جيش المسيح عيسى يوحي الله تبارك وتعالى إلى عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه أني أي الله جل جلاله أني قد أخرجت عباداً لي لا يدان أحد بقتالهم فحرِّز عبادي إلى الطور والطور جبل في فلسطين بالقرب من بيت المقدس يقول الله سبحانه وتعالى لعيسى حرِّز يعني لا تذهبوا إلى دياركم إلى الآن الفتن منتهت لأن كما ذكرنا إخواني في بداية ذكر أشراط الساعة الكبرى أنها تكون متتابعة تخرج الوحدة تلو الأخرى فبعد أن يوحي الله تبارك وتعالى لنبيه عيسى بهذا الكلام حرز والتج إلى هذا الجبل واصعد إليه واحتم فيه من بطش أولئك القوم الذي لا طاقة لأحد بقتالهم عندها يدك الله سبحانه وتعالى السد الذي جعله ذو القرنين فيخرج يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه من كل حدب ينسلون أناس أعدادهم هائلة كالنمل كالجراد إذا أتى لا يستطيع أحد أن يحصيهم إلا الذي خلقهم قال فإذا خرجوا فيعيثون في الأرض الفساد ويقتلون من يواجهون حتى إنهم إذا أتوا أو يأتون على بحيرة طبرية وهي وين؟ في فلسطين كذلك إذا أتوا على بحيرة طبرية قاموا بشربها الصفوف الأولى حتى إذا مر الصفوف الأخرى أو الآخرة على هذه البحيرة وعلى هذا المكان قال بعضهم لبعض لقد كان في هذا المكان ماء كم أعدادهم هؤلاء هائلة جدا لذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نقلا أو بيانا لكلام الله تمارك وتعالى موسى لا يدان أحد بقتالهم لا يستطيع أحد أن يقاتلهم لكثرتهم ولبطشهم وقوتهم حتى ينته إلى, إلى جبل الخمر وهو جبل أيضا قريب من بيت المقدس فيصيبهم الغرور والعجب في أنفسهم وفي قوتهم فيقول بعضهم لبعض قد قتلنا أهل الأرض فهلما نقتل أهل السماء وهذا إخواني ثابت جميع هذه الأحداث ثابتة بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يصنعون يقومون برمي سهامهم تجاه السماء فيزيدهم الله تبارك وتعالى فتنة وبلاء وضياع وضلالا فيرد الله سبحانه وتعالى القدير هذه, هذه السهام وهي مخضبة بالدماء لماذا؟ ليزيد من هذه الفتنة ومن هذا البلاء لهؤلاء القوم الضلال ففي هذه الأوضاع لا شك أنها أوضاع مخيفة وفتنة عظيمة أن يحاصر الإنسان هذه الطائفة المؤمنة التي مع عيسى عليه السلام في عالى الجبل يحاصرون من قبل أولئك الأناس الفجار الأشداء الأقوية عندها يتجه ويرغب المسيح عيسى بن مريم وأصحابه عليه السلام وأصحابه إلى الله سبحانه وتعالى فيلتجئون إليه ويتضرعون إليه سبحانه وتعالى أن ينقذهم مما قد وقع بهم من البلاء العظيم فيستجيب الله الذي يجيب الداعي إذا دعاه يستجيب لهم ويستجيب لدعواتهم فيرسل سبحانه وتعالى على يأجوج ومأجوج النغف والنغف هو دود يظهر في رقاب أو في أنوف الإبل والغنم دود صغير وانظروا إلى حكمة الله سبحانه وتعالى يعني أهانهم وقهر هذا الجبروت العظيم بحشرة صغيرة فإنه سبحانه وتعالى لا يعلم جنوده إلا هو فيرسل الله سبحانه وتعالى عليهم النغف وهو قنا دود يكون في أنوف الإبل والغنم فيصبحون قتلها هذا الدود يفترسهم بإذن الله تبارك وتعالى فيصبحون قتلا كنفس واحدة يموتون ميتة جماعية هذا الخلق وهذه العدادة الهائلة فيصبحون قتلا كنفس واحدة فتمتلئ الأرض بخبثهم ونتنهم وبجثثهم تمتلئ الأرض حتى جاءت في بعض الروايات أنه لا يوجد موضع شبر إلا وقد امتلأ من جثث أولئك القوم أعداد هائلة عندها أيضًا يرغب عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله سبحانه وتعالى أن يريح الأرض من نتنهم ومن أجسادهم التي لا يجدون لها محلة فيستجيب الله سبحانه وتعالى لدعواهم فيرسل تعالى طيرًا كأعناق البخت البخت هي الإبل يرسل الله سبحانه وتعالى طيرًا عظيمة كحجم الإبل فتحمل هذه الجثث وتقوم بطرحها في مكان لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وجميع هذا هذه الأحداث إخواني جاءت بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن يجب علينا أن نؤمن بها وأنها ستقع كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم المبحث الأخير في هذه العلامة وهو ما يتعلق بسد يأجوج ومأجوج الذي بناه ذو القرنين رحمه الله كما أستفت في الذكر أن ذو القرنين كان عبداً أو ملكاً صالحا فكان يعني أعطاه الله تبارك وتعالى ما أعطاه من القوة الخارقة والمعجزات وما شبه ذلك فكان يسيح في الأرض ويساعد عباد الله تبارك وتعالى المؤمنين فعندما وصل إلى هذه القرية التي كانت بجوار يأجوج ومأجود فشكوا إلى ذي القرني ما يجدونه من بطشهم وفسادهم وقص الله تبارك وتعالى عليه ذلك فقالوا فقال يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدى الآية قالوا لذ القرنين رحمه الله ورضي عنه نجعل لك يا ذا القرنين خرجا خراجا أموالا ذهبا ما شئت ولكن لتساعدنا على منع بطش أولئك المفسدين في الأرض فامتنع أن يأخذ الخراج رضي الله تعالى عنه ورحمه وبنى لهم هذا السد, هذا السد العظيم أما عن مكان هذا السد فهو في جهة المشرق لأن الله تبارك وتعالى ماذا يقول حتى إذا بلغ مطلع الشمس والشمس تطلع من أين؟ من المشرق فعندما بلغ جهة المشرق وجد هذه القرية التي وقعت له هذه الأحداث مع يأجوج ومأجوج إذن هذا السد يقينا في جهة المشرق ولكن أين هو تحديداً فالصحيح أن علم ذلك عند الله تبارك وتعالى قد حاول بعض الملوك والأمراء عبر التاريخ أن يتوصلوا إلى هذا السد وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآيات أن الواثق وهو أحد خلفاء بني عباس أراد معرفة مكان هذا السد فأرسل جيشا وأمر عليه أميرا وقال لهم اتجهوا تجاه المشرق ولا ترجعوا إلى دياركم حتى تأتوني بخبر عن هذا السد فيقول ابن كثير رحمه الله فسار هذا الجيش ليبحثوا لي عن هذا السد فدخلوا بلاداً شتى ورأوا من العجائب والغرائب ما الله به عليم حتى توصلوا إلى مكان هذا السد فرأوه سداً عظيماً بين جبلين من حديد وقد أذيب عليه النحاس وفيه أقفال من حديد عظيمة ورجعوا إلى الواثق فأخبروه وقد استغرقت هذه الرحلة لمدة سنتين في الواقع قد تعقب أهل العلم هذه القصة على ابن كثير رحمه الله وذكروا أنها لا دليل لها ولا مستند لها ونحن يعني ما يجزل الإنسان ولا ينبغي له أن يعتقد اعتقادات وأن يجزم وأن يجعل مستنده مثل هذه القصص. الشاهد مكانه تحديداً لا يعنينا لأن هذا لا يقدم ولا يؤخر في شيء ولكن كما أسلفت فإن القرآن الكريم قد بيّن أنه في المشرق هذا بشكل نعم ولكن تحديداً علم ذلك عند ربي سبحانه وتعالى كذلك الله سبحانه وتعالى قد وصف لنا هذا السد أنه بين جبلين. كما قال سبحانه وتعالى حتى إذا بلغ بين السدين والسدان هما جبلان عظيما وكذلك من أوصافه أنه من حديد كما بيّن الله سبحانه وتعالى آتوني زبر الحديد وأنه قد أذيب أي قد طلي بالنحاس المذاب كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف ذلك وهذا السد الذي هو بين الجبلين ارتفاعه قد بلغ به ذو القرنين رحمه الله إلى رؤوس الجبلين وقد بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك فقال حتى إذا ساوى بين الصدفين والصدفان هما رأس الجبلين الذين قد وضع بينهما هذا السد العدل أخيراً إخواني إذا جاء أمر الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان فإنه يأمر سبحانه وتعالى بدك هذا السد كما قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر قصة ذي القرنين قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حق إذن هذا السد الذي حجز هؤلاء القوم الذين لا طاقة لأحد بقتالهم كان رحمة من الله سبحانه وتعالى إلى متى؟ إلى وقت محدد إلى أجل محتوم معلوم فإذا جاء هذا الأجل دك هذا السد فخرج يأجوج ومأجوج إذاناً على قرب الساعة وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي بسند صحيح في صفة خروجهم كيف يخرجون من هذا السد قال عليه الصلاة والسلام يحفرونه كل يوم كل يوم منذ أن سد عليهم أو بنى عليهم ذو القرنين هذا السد العظيم من ألاف السنين إلى يومنا هذا وهم في كل يوم يحفرونه في كل يوم يحفرون هذا السد بنص حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام قال يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا أوشكوا اقتربوا حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم أي الرئيس الذي يوجههم قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا خلاص الآن قد بلغتم النهاية هذه المسافة اليسيرة ارجعوا الآن ارتاحوا وغدا ستخرقونه قال عليه الصلاة والسلام فيعيده الله عز وجل كأشد ما كان رحمة من الله كأشد ما كان حتى إذا بلغوا مدتهم وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم ارجعوا فستخرق فستخرقونه غداً إن شاء الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام واستثنى أي هذا الذي عليهم زعيمهم في اليوم الذي يجعل الله تبارك وتعالى فيه الأجل المحتوم والموعد والوقت المحدد لخروجهم ويأذن بذلك جل جلاله يوفق هذا الزعيم أن يقول إن شاء الله يعني فقط كان الذي بيننا وبينهم أن يقول أحدهم هذه الكلمة إن شاء الله انظروا ما, ما أهوى هذه الدنيا على الله سبحانه وتعالى فيقول قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غداً إن شاء الله تعالى واستثنى أي قال ان شاء الله قال عليه الصلاة والسلام فيرجعون أي من الغد وهو كهيئته حين تركوه أي لم يعيده الله سبحانه وتعالى كما كان فيرجعون وهو كهيئته حين تركوه فيخرقونه ويخرجون على الناس ثم يفعلون ما يفعلون كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذن أخواني هذه فتنة عظيمة ستقع في آخر الزمان كما أخبر بذلك ربنا تبارك وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحيينا مؤمنين وأن يميتنا مؤمنين وأن يبعثنا مؤمنين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد